وان المسلمين في سوداننا لن يسكتوا وانا اقول من هذا المنبر ولعل الكلمه تصل للامم المتحده ان تتعقل والا أ تعيد السيناريو الع... الذي حصل في العراق ان موظفي الامم المتحده بعد هذا لن يؤمن على ارواحهم في شوارع الخرطوم ولا في نياله ولا في الفاشل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 وما كل الناس يتعامل بالتعقل ولذلك يوشك أ ن تتداعى عليكم ا ل أ م م ينبغي الا نكون سطحيين ان نناقش القضايا من خلال أ ص و ل ن ا وجذورنا نناقشها من خلال ا ل ق ر آ ن الذي يقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم إ ن الدوافع س ي ئ ة وهي الحسد إ ن أ ه ل الكتاب يعلمون علم اليقين أ ن رسول الله محمد خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء وسيد المرسلين ولكنهم انكروا ما عرفوا من الحق فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به فلعنه الله على الكافرين إ ن الدين صراعه صعب و إ ن م ح ا ر ب ة المعتقدات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 بالرغم من أ ن الكفر ملل وجماعات ويهود ونصارى ولكن اليهود والنصارى يتجمعون من أ ج ل م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين بتشويه ص و ر ة نبيه ب م ح ا ر ب ة أ ف ك ا ر ه بالتدخل في دياره التدخل المباشر وغير المباشر وبالتالي تصبح ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة المسلمين المستضعفين الذين تركوا دينهم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 رجا جارودي الذي قال أ ن هذا حوكم في فرنسا ل أ ج ل ماذا ل أ ج ل أ ن ه تكلم عن اليهود ونحن لا يريد لنا الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي أ ن ندافع عن ديننا أ ف ي ق و ا أ ي ه ا الناس اوروبا ليست, ليست لكم بصديق أ و ر و ب ا عدوكم يا أ ي ه ا الناس يا أ ي ه ا المسلمون أ ف ي ق و ا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما ت غ ف ي صدورهم أ ك ب ر قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت إ ن كنتم تعقلون ها ن ت م أ و ل ئ ك تحبونهم ولا يحبونكم أ ي ن العلمانيون في ديارنا لماذا لا يدافعون عن رسول الله أ ي ن المتشدقون بتقديس ا ل أ د ي ا ن واحترامها واحترام ا ل آ خ ر في ديارنا لماذا الذين يتبنون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 وادوا لو تدهنوا فيدهنون يريدون ان يمكروا بكم ويريدون ان يقاتلوكم ويحيكون المؤامرات و ا ل ق ر آ ن يفضحهم ويقول سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال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 هل تعلم أ ن وزراء في ا ل د و ل ة يمارسون ا ل و ز ا ر ة ويحلفون اليمين الدستوري تزوج بهم من رجال رجال في الدنمارك وزراء مزوجن مزوجه, مزوجه ه ت ر ق ا ه مزوج راجل زيه ما هو المزوج ما هو اقل من ا ن ه يزوج هم مزوجن هؤلاء ه حق لهم أ ن يسيئوا رسول الله حق لهم ل أ ن ه م ساقطون و س ف ل العقلاء من أ ه ل ا ل أ د ي ا ن الذين يخالفون ا ل إ س ل ا م يخالفون ا ل إ س ل ا م ب م و ض و ع ي ة ويناقشونه ب ع ل م ي ة أ م ا أ ن تسيء كل الناس يحسن ا ل إ س ا ء ة ولكنا لا نسيء كل الناس يحسن ا ل إ س ا ء ة ولكنا لا نسيء ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تاذى من قريش ومن الكفار حيا وانا ومن يوم ان خرج إ ل ى الدنيا وصدع بدعوته فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين لقد استهزئ به وبرسل من قبله صلى الله عليه وسلم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 أ ن ه ا ليست مجرد ح م ل ة ع ا د ي ة إ ن ه ا ح م ل ة ضد ا ل إ س ل ا م وضد المسلمين الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي يعتبرنا عبيدا له يقول مستمعا أ ي م ق ا ط ع ة للدنمارك تعتبر مقاطعه ة لأوروبا ل ك ا ف لاوروبا ت ت ع ب ر م ق ط ع ة ل أ كلها لا يحبس مننا الهواء هو ر ب ا عمل ا ل ش ر و ذ ا ت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 ينبغي أ ن نستفيد من هذه ا ل ح ا د ث ة بالحديث عن مغازيها و دلالاتها ا ل ع م ي ق ة ليس مجرد مظاهرات تخرج في الشوارع ولا مسيرات تندد نعم هذا قد يعكس كما حصل في أ ن ح ا ء العالم يعكس م و ج ة الغضب التي عمت العالم ا ل إ س ل ا م ي يا أ خ ي هذا رسول الله هذا خط أ ح م ر لا يمكن ليس هذا احتلال العراق ولا تختل المسلمين هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يذكرني ب م ق و ل ة شيخ ا ل إ س ل ا م ل ت ي م ي ة أ ن أ ي سب للرسول صلى الله عليه وسلم انتصار ل ل إ س ل ا م ل أ ن ه سيحيي مشاعر الغضب وسوف يستيقظ النائمون من سباتهم وسوف ينتبه العلمانيون من رقادهم وشعاراتهم ا ل ب ر ا ق ة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 أ ي ض ا ح ر ي ة تعاقبوننا على حريتنا أ س ش ا ن بينا نشتري من الدنمارك دماغ حريه تعاقبوننا على حريتنا وتتطاولون على نبينا انا لا اقول نبينا ان الذي يطعن في نبي الله طعن في جميع الانبياء من قبله انا لا اقول نبينا هو نبي رب العالمين ولذلك صلى بالانبياء وكان يحبهم و عيسى عليه السلام سوف ينزل في آ خ ر الزمان و سوف يحكم ب ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه و سلم سوف يحكم ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م إ ن سب رسول الله صلى الله عليه و سلم سب لكل ا ل أ د ي ا ن إ ن كانت ا ل أ د ي ا ن ا ل م و ج و د ة حق لكنها ليست ب أ د ي ا ن حق الاطفال أ ط ف ل العراق ل في ا أ في العراق, الأطفال في العراق يفرشون العالم الدنماركي ويمشون عليه ب ا ل أ ق د ا م تعبير بسيط من أ ط ف ا ل لا يملكون للدفاع عن نبيهم الذين ربما سماهم عليهم آ ب ا ئ ه م محمد و أ ح م د ويسمونهم على أ س م ا ء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والماحي وال... وهكذا يسمونه مزمل ومدرسل ه ؤ ل ا الذين سموهم ا ل أ ط ف ا ل في العراق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 من احتياط النفط العالمي سبعين في الميه من النفط الموجود في العالم كله موجود في اراضي تسمى باراضي المسلمين وتمتلك خمسه وعشرين في المئه من احتياط الغاز الطبيعي العالمي وتمتلك ستين في المئه او سته وستين في المئه من الحديد العالمي وسبعه واربعين في المئه من اليورانيوم العالمي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 ا ل ث ر و ة ا ل ف ك ر ي ة ولا العقول ا ل ن ي ر ة ولا السواعد ا ل ق و ي ة ولا الضمائر ا ل ح ي ة ا ل ن ق ي ة التي تحافظ على ثرواتها ومقدساتها وممتلكاتها هل تعلم أ ن أ س و أ ما ي و ا ج ه ا ل عالم ا ل إ س ل ا م غياب هويته وعدم الاعتزاز بدينه والتواري خجلا من معتقداته هل تتصور لماذا هزمتنا أ و ر و ب ا وتفوقت علينا ماديا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 دار الحسن ل ت ح ف ظ ا ل ق ر آ ن ن س ا ؤ ن ا من كبار السن وجداتنا وعماتنا يحفظنا ا ل ق ر آ ن د ا هوس كان مشيت وحركت المصحف في ا ل س ا ح ة المصحف انتهى المصحف موجود في العقول ولكن هل تعي ا ل أ م ة فتجعل المصحف مهيمنا على حياتها و أ س ا س ا لتربيتها و ل أ ب ن ا ئ ه ا هل س ت د ف ع ا ل أ م ة ب ص غ ا ر ه ا ل ح ف ظ ا ل ق ر آ ن و ا ل د ف ا ع عن الدين والندى امو امو م ح ب ي ب رضي الله تعالى عنه ا ن س ي ب ة بنتكاب المازينيا ه ا ر ج ح ب ي ب و ل د ه ا في ق ت ا ل ا ل ر د ة ل ي ق ا ت ل نوسايبا م ا ل كذاب ونحن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 حشان ولا شيحان ولكن نحمد لمالك ا ل ص ح ي ف ة أ ن ه أ ق ا ل رئيس التحرير ومدير التحرير والذي كتب وكذلك أ ق ي ل رئيس التحرير رئيس تحرير ا ل ص ح ي ف ة ا ل ف ر ن س ي ة التي أ ع ا د ت نشر الصور لكن المهم الذي ينبغي أ ن يعرفه الناس أ ن ا ل م ع ر ك ة لم تنته ي ولو اعتذرت الدنمارك والاعتذار الذي قدمته ا ل ص ح ي ف ة اعتذار باهت لم تعتذر عن الصور التي والرسوم إ ن م ا اعتذرت عن أ ن ه ا أ ث ا ر ت المسلمين فقالت أ ن ا اعتذر المسلمون في الدنمارك من الدنماركيين قالوا لا نقبل هذا التصريح الغامض نريد تصريحا صريحا ب أ ن هذه الرسوم ب ا ط ل ة وما كان ينبغي أ ن تكون والذي يراد من كل هذه ا ل ح م ل ة تفريق دمه بين القبائل صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ذات ا ل م ؤ ا م ر ة أ ر ا د ت قريش من كل ق ب ي ل ة فتى ليقتل فيتفرخ د م بين القبائل لما قامت ا ل د ن م ا ر قمنا ضدها فالاتحاد ا ل أ و ر و ب ي يريد أ ن يجعل ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة أ و ر و ب ا كلها و ك أ ن ه م يريدون لدمه أ ن يتفرق بين القبائل ولو كان هنالك مليار امتين ي مليون مسلم حقا لحاربوا ليس أ و ر و ب ا العالم كله ل أ ج ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هنالك مسلمون حقا لحاربوا العالم كله إ ن العباس بن عباده بن ن ظ ر ة الخزرجي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 الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي يقف من أ ج ل د ن م ا ر ك واحتل العراق ولم يقف أ ح د واجترحت أ ف غ ا ن س ت ا ن ولم يتكلم أ ح د واحتلت ا ل اسرائيل فلسطين ولم يتحرك أ ح د أ ي ن اتحادنا اتحادنا هلام شكلي ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ر ب ي ة صفر صفر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 و ا ل خ ف ا ر في بلاد المسلمين لا يقود لهم أ ح د هويتك لمجرد أ ن ه خواجه احمر منهزمون حق ل أ و ر و ب ا أ ن تحتل دياركم وحق لها أ ن تستلزف مواردكم ولو, ولو أ ن ك مسلم تحمل جواز بريطاني في أ ي د و ل ة إ س ل ا م ي ة لا يتكلم معك أ ح د وتعيش عزيزا مكرما ان كانت هذه ليست ا ل ح ق ي ق ة كذبوني ان لم تكن هذه ا ل ح ق ي ق ة كذبوني أ ي ن الاتحاد ا ل إ س ل ا م ي ليس الاتحاد ا ل إ س ل ا م ي الصوري ولا الهلام الاتحاد ا ل إ س ل ا م ي الحقيقي داء التفرق و ا ل ت ش ر ذ في البلد الواحد جماعات تقوم في أ ط ر ا ف البلد في دارفور م ش ك ل ة في شرق السودان م ش ك ل ة السودان يراد أ ن يقسم لصالح من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 يقول لك ص ب ا ل ر س و ل وعملوا والوحده القى لابس ض ي جميل نحمد لك هذه ا ل ع ا ط ف ة أ ل ب س طويل و ا ح ت ش م بعدها الذين تقلدونهم هم الذين يفحذون بكم هذا هذه ا ل ص و ر ة ا ل ع ا ل ي ة هي التي تنصر اوروبا والدنمارك و أ م ر ي ك ا علينا و إ س ر ا ئ ي ل علينا أ و ل ا امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل ر ب ا ن ي ة ثانيا لا بد من امتلاك أ س ل ح ة النصر ا ل م ا د ي ة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 وقاتلوا المنافقين شيء عجيب حبيب اعتقله مسيلمه وقال له أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله قال أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله فقطع يده اليمنى طبعا لما أ ق و لك ل في منبر وتحت المراوح قطع يده تقول اي والله ما بطل كويس أ ن ت لو كنت محل تعمل ش ل و د ا ر ي ق ط ع يدك ع د ي د بتكوس الرخص تقول ربنا ما أ م ر ب ح ل ا ك إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن قال أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله قطع يده اليمنى أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله ودمه ينزف قال أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله قطع الكرع ا من حده وتاني قطع ك ر ع ا ل ث ا ن ي ة صار ك ا ل ف ر خ ة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 ولا ك ر ا م ة ما تشوف نفسك إ ن ك انت عملت ح ا ج ة ك ب ي ر ة أ ي ه ا المسلمون إ ن من أ ع ظ م واجباتنا أ ن نحيي ا ل ث ق ة في أ ن ف س ن ا أ خ ي ر ا نحن نمتلك ق و ة ض خ م ة و ط ا ق ة هائله نمتلك بشر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 وارحم موتانا و م و ت المسلمين ي م ي ع ا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا